أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم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 قسمو بما واقع النجوم، فلا أقسم. Mmm. -hmm. أنكريب فيك <تصفيق> انت إلا المطهرون التجين من الرب العالمين أنفبك هذا al <laughs> و فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحًا وَجَنْ أحب يمين في السلام لك من أصحاب اليمين وأم فنزول من حميم وَتَصْلِيَةُ جحيم إن بمذلَ وَحَوحَقونض مِ فَسَزَز بحح بِس مَ بِْ الله أكبر الله أكبر باسم الله الرحمن الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح الله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير له ملك السماء هو الأول والآخر والظاهر والباقل هو الأول والآخر والظاهر وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم